إثنى عشر استمع إلى العبارات بآعدها ثم اكتبها في دفترك القلم أخضر رجعت إلى البيت بالسيارة الصفراء الحقيبة بنفسجية الكتاب الأحمر على الطاولة البلوزة وردية تصير الأوراق بنية يوما بعد يوم السيارة السوداء رأيت الحصان الأبيض مرة ثانية البيت الأزرق ذهبت إلى وان بالحافلة البرتقالية